مذبذبين بين ذلك لا اله الا الله ولا اله الا الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تستغيثوا الكافرين اولياء لا تستغيثوا الك